قد أرسل عليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ووعظهم وأرشدهم وأمهلهم وأعطاهم من الوقت ما أعطاهم لكنهم تكبروا وتجبروا وقد علت أصواتهم فوق أصوات الأنبياء وجحدوا بآيات الله وعصوا الرسله فلم ينفعهم حين يعني رأوا العذاب لم ينفعهم الندم ولم ينفعهم مراجعة النفس قال الله تعالى حين قالوا ربنا غلبت علينا شخوتنا وكنا قوما ضالين واعترفوا على ظلارهم ان ان انضلوا عن الطريق الـ الـ الـ الشرع القويم والطريق المستقيم وان ان عن الهداية واتبعوا الهواية وانهم اثروا الفني على البقية قالوا, قالوا ربنا غلبت علينا شخوتنا وكرنا قوما ضالين هنا اعترفوا كما قلنا والان كانه اعتراف بالقضر والشرع فاعترفوا أنهم قد ضلوا وأنهم قد فعلوا ما أوجب العقاب والعذاب كما قال رب العباد مظهر الفساد في البلد والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله جد شعلا عن أهل الجنة قال وأن, وأن تلكم الجنة أرستموها بما كنتم تعملون وقال عن أهل النيران ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس من للعبيد قالوا, غلبت علينا قالوا ربنا غلبت علينا شعوتنا وكنا قوما ضالين الحديث سعى الحيني أن الله جل فعله أتى براجه من أهل فقال له الله جل فعله <تصفيق> لو كان لك ما في الأرض ما في السماكة ما في الأرض ذهبا أو فضى أكنت مفتديا به قال نعم قال تظنك ما هو أيسر من ذلك وانت في صلب آدم أن تعبدني لا تشهد به شيئا فأبيت إلا قَالَ أو رَبَّنَا أَوْلَت بَعْلِنَا إِخْوَاتُنَا كُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ أَعَادْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ أَعَادْنَا ظَالِمُونَ قالوا ربنا غلبت علينا شخوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يعني نكون من أهل الظلم إن عدنا مرة ثانية الله دعال أكذبهم في ذلك وبين أنهم سيعودون قال الله تعالى القونا فقط قال الله تعالى ولو ترى يوقفوا على النار وقالوا يا ليتنا قالوا يا ليتانا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فالبدل هم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون نعم فربنا خرجنا منها فإن عدنا فإن ظالم قال معباس طلبوا رجوع إلى الدنيا فإن عدنا إلى الكفر والمعاصي بعد رجوع إلى الدنيا فنحن من الظالمين وهم حقا من الخطأ لأن الله تعالى ما, ما يعذب أحداً حتى يقيم عليه الحجة وحتى يوضع له الحجة والمحجة قال الله تعالى ربنا خرجنا منها فإن عدنا فإن أظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون هذا التحقيق وإزلاز وتصغير كما قال الله تعالى تحقيل الله مذوق انك أنت العزيز الكريم وأيضاً الملائكة بعد إقامة الحج عليهم قال الله تعالى كلما أضقي فيها فوج سألام خزمت فألم يأتيكم نذيف قالوا بلقد جاء نذير جذبنا وقولنا ما ندى الله من شيء إن أنتم إلا فضلان كبير وأيضا قال الله جلا في أولا وثيقا الذين كفروا إلى جهنم وزمروا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابوها وقال لهم خجلتها لما تجمع منكم أدنون أجمعاتي ربك ومنذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بدا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافر قالوا ربنا اخرجنا منها فان وادنا فان ظالمونا قال خصوا فيها ولا تكلموه هنا أي اي لن يرفع عنكم من عذاب ولذا ذكر قال الله جعلهم مهينا تائسا لهم ونادوا يا مالك ليغض علينا رب قال انكم انكم ماكثون قال خالدين فيها ابدا لهم احقاب متعاقبه وهم جنان جهنم اعوذ بالله من غضبه قال اختبوا فيها ولا تتلمون لا يسمع لكم وكلامكم غير معطابة عند ربكم جال فعلا وليس لكم إلا العذاب والأذنين والعقاب الشديد قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عودنا فإننا ظالمون ورأسأ فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير وراحمين أنت ترى هنا الآن الزلة والحقارة تلحق بهؤلاء الذين تكبروا وتجبروا في الدنيا كما بين الله العالمين يحشرون كأمثال الزرق وأيضا لا يتكلمون وفي الدنيا وفي النار إذ يصطرخون فيها لا ينقذون ونادوا مالك ليقض علينا ربه قال إنكم ماكسون وفيها ما فيها كما قلنا من تصغير الشأن للعلماء علماء اللغه يقولون اخساء هذه كلمه تقلل الكلب فهذا تحقيرا لهم او تصغيرا لشانهم عند ربهم جل في علاه انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امننا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين كان هناك طائفه من عباد الله جل جلف علاه كانوا على, على, على, على على التقرب إلى الله جل فعله بأن قد أمعانوا النظر في هذه الدنيا فصلقوها لله جل فعله وطلبوا الآخرة وطلبوا العزة في الذلة لله جل فعله وعبدوا الله على حق قال فانه كان فريق من عبادي شوفونه التشريف شرفهم بالإضافة إلى الله جل فعله هذا إضافة هذه هذا إضافة التشريف كل خط الادى فعاله ان لما شرفهم شرفهم شرف ومشرف بالعبوديه فمشرف النبي صلى كان فريق من عبادي يقولون ربنا امننا فاغفر لنا وانت يقولون ربنا امننا اننا امنوا هذا باب التوسل التوسل بالاعمال الصالحه فقط توسلوا بالايمان توسلوا بالرحمن بالايمان كان فريق من عبادي يقولون ربنا امننا فاغفر لنا وارحمنا وانت فاتخطموهن سيخريا حتى أن تلوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني دزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين كما قلنا فيها التوسل بالاعمال الصالحه التوسل بايمان بالله جل وعلا والتوسل باسماء الله الحسنى وصفاته العلا ان وكان فريق من عبادي وشرفهم بالعبوديه اضافه التشريف يقولون ربنا يا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا بايماننا اغفر لنا وانت ارحم الراحمين فاغفر لنا وارحمنا وانت ارحم وانت كريم خير الرحمين ورحمة الله جل فعلها شملت كل شيء قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء فاتخصتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري فاتخصتموهم سخريا سخرتم منهم لأنهم عبدوا الله جل فعلها سخرتم منهم لأنهم باعوا الدنيا وطلبوا الأخرة سخرتم منهم لأنهم لما جاءتهم المواعظ والعبر وجاءتهم الآيات انقاضوا لربهم جل في علاه ما تكبروا ما, آ ما آ ما طغوا ما عصوا الرسل ما جحدوا بايات الله جل في بل انصاعوا وانقادوا لله قيادا تاما لذلك الله جل في نصرهم في الدنيا قبل الاخره فاتخذتمهم سخريه سخريا حتى انسوكم ذكري سخرتم منهم واستهزاتم كما كانوا يمرون على نوح عليه السلام فيسخرون منه قال انتصروا منا فانا نصر منكم كما كما تسخرون فايضا سخروا منهم نعم قالوا فتغطوهم سخريا حتى نسوكم ذكري انشغلتم بهم واستهزاء بهم وايضا يعني شغلوكم عن بلاد الرسعلاء وعن انتيار بلاد الرسعلاء وكانت فتنه لكم لانهم قالوا هؤلاء عبيد اضطروا على يخصهم بالايمان واحمد فكان عطوا منهم وتكبرا وازدادوا كفرا على على كفرهم وكانوا كانوا يفتنون يقولون ما ما يتبعهم الا الا العبيد الا اصاغر الناس فغطوهم سخريا حتى نسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون أنتم كنتم منهم تضحكون الآن هم يضحكون الآن هم منكم يضحكون وانظرون إلى النغاة ويحمدون الله على الإنخار ويرونكم في العذاب, وفي العذاب الشديد والإعقاب الأليم وأنتم تقولون تضربون منهم الماء ونادأ أصحاب النبي أصحاب الجنة أن أفيد عين من الماء ومما رزقهم الله قالوا أن الله حرمهم على على الكافرين ان الله حرم ذلك على الكافرين فسبحان رب العظيم وهم اجدر ان ينظروا احمدوا الله ذل فعلا ان الله انقذهم بذلك قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد افاز ومن حاز الدنيا الا متاع غرور إنه كان فريقه من أبادي يقولون ربنا أمنا فاغفر لنا ورحمنا أنت خير والراحمين فارتخطموهم صخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال لقد تخصتمون حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحقون هكذا حال أهل الكفر مع حال الإيمان والإسلام يسخرون منهم والله منهم يسخر يستهزئون بالذين أمنوا والله يدافع عن الذين آمنوا ويدخرون إن إجازتهم اليوم ويصبروا أنهم هم الفائزون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إني جزيتهم اليوم بما صبروا على استهزائكم بما صبروا على أذاكم بما صبروا على النأواء والشدة والمشقة والقتل والتعذيب وما حدث للصحابة ليس ببعيد هذا بلاد رضي الله عرضاه يلقى في الحرة ويضع عليه الصخ ويجلد ويؤذى أشد الإذاء ومع ذلك يقول أحد أحد وهذا خباب نيرت يعني من النيران التي كانت على ظهري سقط ظهر لحم ظهري سقط أطفأ النيران بلحم ظهري أو بشحمه بالعذاب الشديد الذي كانوا يلقونه في من أهل مكة صبرا على دينهم ولذلك جاء للنفس السلام وقال ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا أما ترى ما نحن فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسبروا يقول أنه كان يؤتي براجب من يعني من الأمم السابقة قبلكم فيوضع في الحفرة فينشر بالمنشار حتى يكون جزتيني فلا يرد عندينه احد لا يرد عندينه احد ففقال اصبروا وكان الصبر صبرا عظيم وذلك لما لما نال ياسر وعمار وايضا امراته سميه مر على اوجه وسامهم اشد العذاب وقتلا كان انسه يمر عليهم وهم يلقون اشد العذاب ويقول صبرنا يا ياسر فان موعدكم الجنه فعلى هذا الصبر الله على كافاهم المزيد قال إني جزيتهم اليوم بما صغر أنهم هم الفائزون فعنقرأ ابن كثير ونايفة وعاصم أو عمر بن عامر أنهم بالفتح وقرأ حمزة وكتاة إنهم فمن فتح أدنهم فالمعنى جزيتهم بصبرهم الفوز جزيتهم بصبرهم الفوز ومن كسر كان استئنافا كان استئنافا إنهم لو قرأها كان, كان ابتداء استئنافا نعم حالة كونهم قد فازوا في الحالتين حالة كونهم قد فازوا لأنهم صبروا وأن الدين النصفان نصف صبر نصف شكر وهم قد أدعوا عليهم من الصبر لذلك تأسست الدول الإسلامية على صبر هؤلاء عندما يعني اشتد الأمر بهم في مكة ثم حدث الهجع و بعد ذلك أسس أن النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية بالمدينة قال الله تعالى قال كم لبثتوا في الأرض عدد سنين كم لبثتوا في الأرض عدد كانت مكافأة من هؤلاء كان في جناد وكان بجوار الرحمن قال كم لبستم في الأرض عدد عدد سنين قال نافع وقرا نافع وعاصم وابو عمرو وابو عامر قال كم لبستم هذا السؤال الله تعالى للكافرين في في وقته قولان احدهم يسالهم يوم البعث كم لبستم في الأرض عدد سنين في الارض يعني في الدنيا كم لبستم في الدنيا عدد سنين وخيره بعد حصولهم في النار نعم وهذا كلام لجميع الكافرين كم لبثتهم في الأرض عدد السنين وهذا تقريع وتوبيخ وأيضا إدلال ومهانة بل وشدة إيلام لأن كلما يتذكر أنه ومضت عيون كانت الدنيا وبعد ذلك العذاب الأليم خالدين فيها أبدا نسأل الله أن يمتنا على الإسلام قال كم لبثتهم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوما فاسأل العياد الديني هنا في قوله يقول باسم يومن او بعضا يوم لنا نعد كم نفسنا واسال العاد دين علينا وهذا قاله مجهد والثاني قال قال فبين او على بعض الحساب الذين يحسبون ذلك قال قالوا لنا باسم يومن او بعض يوم انظر عمر الدنيا باسلام مساوا يومن او او بعض يوم قالوا لنا قال فاسأل, فاسأل العاية الدين يعني اسأل الملائكة وهذا يدل أنهم بعدما دخل النيران كان تقريعا طوبيقا لهم تصغيرا بشأنهم قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال إن لبستم قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامل قال إن لبستم وقرأ حمزة ونفسائي قال قل إن على معنى قل يا إيوسائي عن نفسهم لبثوا كذا وكذا قال إن لبستم أو قل إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون يعني في الدنيا بالنسبة العمر الأخيرة قليل وقليل يعني مكسر في الأرض إلى منتهى الأرض كله خليل وعند الله لا يسوي شيئا يوم عند الله بـ 50 ألف يوم عند الله بـ 1,000 سنة لو أنكم كنتم تعلمون لو علمتم قدرة لبسوكم في الأرض ما كفرتم ولو علمتم ما يحدث لكم بعد بعد, بعد المصور بين يدي الله يجل في علاه وبعد الحساب الدقيق على كل دقيق وصغير وكبير بعد التذكرة بأن الله على أمهلكم وأن الله أكرمكم وأن الله أرسل إليكم الرسل وأنزه إليكم الكتب ومع ذلك حس التغيان والتكبر فيكم غلب على, على الخياد والانصيع وأيضا اتباع الهوى وما أضر على الإنسان من الهوى واتباع الوساوس الشيطانية قال الله تعالى يا داود إننا جعلناك خريفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فغلا تتبع الهوى سبيل الله هنا, هنا الآن قال لو أنكم كنتم تعلمون ما لبثت الله قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون والثاني لو ألمتم أنكم إلى الله ترجعون فعملتم لذلك قوله تعالى أفحسبتم أي فضلنتم أنما خرقناكم عبثة أفضلنتم أنما خرقناكم عبثة للعبث والعبث اللغة اللعب القيل هو الفعل لا لغرض صحيح أنكم إلينا لا ترجعون قرأ من جسير وأبو عمر لا ترجعون بضم التال وقرأ حمزة والكسائي فتح فتعال الله قال الله جلال شعلا أفحسرتم أنما خلقناك بعبسة وأنكم لئين لا ترجعون أنتم مكستم في الأرض على ما مكستم والله جلال ايان لكم انكم الى الى جراتع وانكم ان يديه واقفون وانكم على اعمالكم مجزيون احسبته لذلك حسابا اما علمتم ان الله علا سيحصيكم جميعا ويكتب عليكم كل شيء وقال الله تعالى واصبا ذلك لكم اليوم نختم على افواهيم وتكلمنا ايديهم وتشهد الارض بمكان السبوت الارض الارض باسرها تشهد على ما كان يفعل فيها وكما قال الله تعالى إذا ذزيت الأرض الزلالة وأخرجت الأرض وأسقالها وقال انسان ونا يوم أذين تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها وهي تحدث بكل ما حدث يعني فيها أو عليها ف. قال الله تعالى فهل حسبتم انما خلقناكم عبثا ان الله ما خلق العباده لعبا خلق الله الارض ان ان نتاخذ رغم نتاخذه له كن فاعلين سبحانه جل فعالات خلق الله الخلق لمهمه عظيمه وما خلق الجن والانس الا ليعبدون الا ليوحدون ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وارتدوا الطاغوت لما ارسل الرسل لما الكون بمرامه الشاسعه من اجل عبادته من اجل ان يكن خلق جميعا صفا واحدا عباده لله في ولد ففحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم قال الله تعالى فتعال تعالى الله الملك الحق لا اله هو رب العرش الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم تعالى الله عما يظن الظنون المخرصون الكاذبون الفاجلون يقولون انهم لا يبعثون الله تعالى فعلاء قد بي أنهم يبعثون وأن البعث أسهل عليه من أول الخلق كما بدأنا أول الخلق وعدنا علينا إن كنا فاعلين قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسأقولون من يعدنا قل الذي فترككم أول مرة فسنغدون عليك أرؤسهم ويقولون متى هو ولعسى أن يكون قريبا نعم فتعالى الله المالك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله المالك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فالله جل وعلا له العلوم المطلق سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيد وإن الله إذا قال صدق وإذا وعد وفهه فتعالى الله الملك الحق هو الحق لا إله إلا هو وهو الحق بالعودية سبحانه وتعالى لا إله إلا هو رب العرش الكريم فسبحانه طبيعة الكون هو أنه هو الواحد سبحانه وتعالى وهو هو الذي إذا أراد شيء قال له كن فيكون وإذا أخرض أمرا لابد أن يكون قال فتعالى الله المالك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وما يدعو مع الله إلا أن آخر لا دغان ألأو به فإنما حسناه عند ربه نقف عندها للكلام على التوحيد وأن نجاة لا تكون إلا بالتوحيد والكلام على أن ليس كل توحيد ينجو به المرض وليس حتى كل توحيد أتى المرض يكون مقبولا نبين ذلك إن شاء الله تفصيلنا في الدرس القادم الفضائد المستمتعة لو اسال هل فوائد فوائد الامس اخذناها لا هل فوائد الامس اخذناها ام هل فوائد الامس اخذناها لا عليكم أخذنا فوائد الأمس أم لا حتى يعني ممكن نأخذ فوائد كلها على بعض الآن أو نأخذ فوائد اليوم لا يا طيب جيد الحمد لله اللهم اصدر عينها المعصية مذل المعصيه مذله المعصيه مذله ولا يذ من راج الله كان عند ظني الله من راج إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابُرُونَ غَيْرِ حسَدٍ